بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون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 رَبُّهُ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا من وحليت البسونا وتُرَفُّ الكماواخر فيه وتُرَفُّ الكماواخر فيه ولتبتهو من فضلك ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض واسيا تميدكم وأنهر وسر لا وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ أَتَى عَبْدُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أبوات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرا قلوب ساطير الأولين ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين خرج عليهم السف من فوقهم وأتهم العذاب وأتهم العذاب من حيث لا شروء ثم يوم القيامة يخزقهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تجاثون في قل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي <سؤال> الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين <سنين> أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا في المس والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أرزق ربكم قالوا خير للذين احسنوا فيها للدنيا حسناً ولدار الآخرة خيراً ولنعم دار المتقين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة وادخلوا الجنة. وَدَبَعْتْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْعَبُدُ اللَّهَ أَنْعَبُدُ اللَّهَ لَوْ جَتَاهُ الْطَّغَوْتُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَدَّى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَ فَزِرُوا فِي الْأَرْضِ فَارْهُكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِبِينَ يَكُونُ فِيهِ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو كانوا يعلمون الذين صبروا إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَةَ سَيِّئَةً خَفَّ اللَّهُ بِهِمْ الْأَعْلَمُ الرحمن الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلالا يتفيأ ظلالا عن اليمين والشمال سجد للله سجد للله وهم داخلون اَطْي وَلَا وَدٍّ وَاصِلَةَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِ تمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا. ظل وجه روه سودا تصفو أرسلت من الكذب أن لهم الحسن لا جرما أن لهم النار وأنه مفرطون تَلَّا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكِ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ ذالكم الاني وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الامر الذي اختلفوا فيه وهدى ورحما وهدى ورحمه لقوم يامرون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض لاعاده موتها إلا سَلِطَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ أُسْتِكْوَمٌ مَا فِي بُطُونِهِم مِنْ بَيْنِ فَرْضٍ مِنْ بَيْنِ فَرْضٍ وَدَمِ الْأَبَنِ الْخَالِصَةِ وَلِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إن يسلقون يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذي من الجبال بيوتهم ومن الشجر وبين ما يعرشون ثم كل من كل السمرات فسلك زبول ربك ذولا يخرج من ضطون عشرا مختلف ألوان مختلف ألوانه فيه شفاء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 فما ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفاظا ورزقا أعطناه من رزق الحسن فهو يوفق من مصر وهو جنراؤه هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا أحدا ما أبكه لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء على وهو كله على مولاه وهو كله. يسويه وهو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله طيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام حبل بصر له وأقرب إن الله على كل شيء قدير والله آخركم. لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينفكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم وجعل لكم من جلود الأعاب ميوتا تستخفون يوم ضعلكم ويوم إقامتكم من صوافها ومن صوافها وأوبارها وأشعلها أثام ومت على حين. والله جعل لكم مما خلص غنرا وجعل لكم.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 وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل لأمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعزبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله نزدناهم عذابا نزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل قومة شهيدا عليهم من أروفسهم وجئنا بك شري على هؤلاء ونسن عليك الكتاب تبيان لكل شيء تبيان لكل شيء ووداو ورحمته وبشرى للمسلمين. يعلمكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قرط غزلًا من بعد قوة من بعد قوة سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا I'm الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآغرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم كانت آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنز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 إن إبراهيم كان أمة قالتا لله, لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعوا منه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه أَفْتَرَتْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أُوحِيَ إلَيْكَ النَّتْمَعَ مِنْ الَّتِي إبْرَأَ مَحْمِي فَوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُلَّ الْسَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَرَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَكَانُهُمْ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادئهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولا